أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آبان قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين والذي طمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين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 يا بني يوم لا يفعلون ولا بني إلا من أت الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين